Allah szeidina Muhammad, család, és szégyen, Allah által, és Allah által, és dan paraska هم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم